استعلاء الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصب على حالة الجهاد الممثلة في القتال ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة بكل ملابساتها الكثيرة إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص سواء إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إذا كل شيء وكل وضع وكل قيمة وكل أحد الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبتقة من أصل غير أصل الإيمان الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان وعلى قيم الأرض التي لم تندفق من أصل الإيمان وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها الإيمان وعلى قوانين الأرض التي لم يشراها الإيمان وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال كالاستعلاء مع القوة والقسرة والغنى على السواء الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باضية ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطل ولا وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا حالة واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا التوجيه الإلهي العظيم والاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزمة مفردة ولا نخوة دافعة ولا حماسة فائرة إنما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود الحق الباقي وراء منطق القوة تصور البيئة وإصلاح المجتمع وتعارف الناس لأنه موصول بالله الحي الذي لا يموت إن للمجتمع منطقه السائد وعرفه العام وضعطه الساحق ووزنه الثقيل على من ليس يحتمي منه بركن ركين وعلى من يواجهه بلا سند متين وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤها الذي يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك التصورات والأفكار والاستنداد من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى والذي يقف في وجه المجتمع ومنطقه السائد وعرفه العام وقيمه واعتباراته وأفكاره وتصوراته وانحرافاته ونزواته يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن ما لم يكن يستند إلى سند أقوى من الناس وأثبت من الأرض وأكرم من الحياة والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط وينوء به ثقل ويهده الوهن والحزن ومن ثم يجيء هذا التوجيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يجيء هذا التوجيه يواجه الوهن كما يواجه الحزن وما شعوران المباشران اللذان يساوران النفس في هذا المقام يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد الصبر والثبات الاستعلاء الذي ينظر من علم إلى القوة الطاغية والقيم السائدة والتصورات الشائعة والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات والجماهير المتجمعة على الضلال إن المؤمن هو الأعلى الأعلى سندا ومصدرا فما تكون الأرض كلها وما يكون الناس وما تكون القيم السائدة في الأرض والاعتبارات الشائعة عند الناس وهو من الله يتلقى وإلى الله يرجع وعلى منهجه يسير وهو الأعلى إدراكا وتصورا لحقيقة الوجود فالإيمان بالله الواحد في هذه الصورة التي جاء بها الإسلام هو أكمل صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى وحين تقاس هذه الصورة إذا ذاك الركام من التصورات والعقائد والمذاهب سواء ما جاءت به الفلسفات الكبرى قديما وحديثا ومنتهت إليه العقائد الوثنية والكتابية المحرفة وما اعتسفته المذاهب المادية الفالحه حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الجميلة المتناسقة إلى ذلك الركام وهذه التعسفات، تتجلى عظمة العقيدة الإسلامية كما لم قط وما من شك أن الذين يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على كل من هنا، وهو الأعلى تصورا للقيم والموازين التي توزن بها الحياة والأحداث والأشياء والأشخاص فالعقيدة المندثقة من المعرفة بالله بصفاته كما جاء بها الإسلام ومن المعرفة بحقائق القيم في الوجود الكبير لا في ميدان الأرض الصغير هذه العقيدة من شأنها أن تمنح المؤمن تصورا للقيم أعلى وأضبط من تلك الموازين المختلفة في ايدي البشر الذين لا يدركون إلا ما تحت أقدامهم ولا يثبتون على ميزان واحد في الجيل الواحد بل في الأمة الواحدة بل في النفس الواحدة من حين إلى حين وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخلقا وسلوكا، فإن عقيدته في الله ذي الأسماء الحسنى والصفات المثلى هي بذاتها موحية بالرفعة والمضافة والطهارة والعفة والتقوى والعمل الصالح والخلافه الرشيدة فضلا على إيحاء العقيدة عن الجزاء في الآخرة الجزاء الذي تهون أمامه متاعب الدنيا وآلامها جميعا ويطمئن إليه ضمير المؤمن ولو خرج من الحياة الدنيا بغير نصيب وهو الأعلى شريعة والنظام وحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية قديما وحديثا ويقيسه إلى شريعته ونظامه فسيراه كله اشبه شيء بمحاولات الأطفال وخطف العميان إلى جانب الشريعة الناضجة والنظام الكامل وسينظر إلى البشرية الضالة من علم في عطف واشفاق على بؤسها وشقوتها ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة والضلال وهكذا كان المسلمون الأوائل يقفون أمام المظاهر الجوفاء والقوى المتنفجة والاعتبارات التي كانت تتعبد الناس في الجاهلية والجاهلية ليست فترة من الزمان إنما هي حالة من الحالات تتكرر كل من المجتمع عن نهج الإسلام في الماضي والحاضر والمستقبل على سواء أكذا وقف المغيرة بن شعبة أمام صور الجاهلية وأوضاعها وقيمها وتصوراتها في معسكر رستم قائد الفرس المشهور عن أبي عثمان النهدي قال لما جاء المغيرة إلى القنطره فعبرها إلى أهل فارس اجلسوه واستاذنوا رستم في إجازته ولم يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لتهاونهم فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيهم. عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة فالغلوة مسافة رمية سهم وتقدر بثلاثمائة أو أربعمائة خطوة لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها غلوة وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى جلس على صريره ووسابته فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغتوه فقال كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما اسفه منكم إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه فظننت انكم تواسون قومكم كما نواسي وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه ولم آتكم ولكن دعوتموني اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيره ولا على هذه العقول كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية واميرهم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وقد جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم ينزل راكبها حتى ذاس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه وبيضته على رأسه فقالوا له ضع سلاحك فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجع فقال رستم ائذنوا له فأقبل يتوقع على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها فقال له رستم ما جاء بكم قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعد الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب المجرد من القوة المادية فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى وينظر إلى غالبه من علم ما دام مؤمنا ويستيقن أنها فترة وتنظي وأن للايمان كره لا مفر منها وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها راسا إن الناس كلهم يموتون اما هو فيستشفد وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة وغالبه يغادرها إلى النار وشتان شتان وهو يسمع نداء ربه الكريم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 وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغايرة لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى وبأن هؤلاء كلهم في الموقف الدون وينظر إليهم من عل في كرامة واعتزاز وفي رحمة كذلك وعطف ورغبة في هدايتهم إلى الخير الذي معه ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه ويضج الباطل ويسخط ويرفع صوته وينفش ريشه وتحيط به الهالات المصطنعه التي تغشي على الأبصار والبصائر فلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائه دميم وفجر كالح لئيم وينظر المؤمن من عل إلى الباطل المتنفش وإلى الجموع المخدوعة فلا يهن ولا يحزن ولا ينقص إصراره على الحق الذي معه وثباته على النهج الذي يتبعه ولا تضعف رغبته كذلك في هداية الضالين والمخدوعين ويغرق المجتمع في شهواته الهابطة وينضي مع نزواته الخليعة ويلفق بالوحل والطين عاسبا أنه يستمتع وينطلق من الأغلال والقيود فتعز في مثل هذا المجتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلال ولا يبقى إلا الوحل والطين وينظر المؤمن من علم إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين وهو مفرد وحيد فلا يهن ولا يحزن ولا تراوده نفسه يخلع رداءه النظيف الطاهر وينغمس في الحمأة وهو الأعلى بمتعة الإيمان ولذة اليقين ويقف المؤمن قابضا على دينه كالقابض على الجمر في المجتمع الشارد عن الدين وعن الفضيلة وعن القيم العليا وعن الاهتمامات النبيلة وعن كل ما هو طاهر نظيف جميل ويقف الآخرون هازئين بوقفته ساخرين من تصوراته ضاحكين من قيمه فما يهن المؤمن وهو ينظر من علن إلى الساخرين والهازئين والضاحكين، وهو يقول قال واحد من الرهط الكرام الذين سبقوه في موكب الإيمان العريق الوضيء في الطريق اللاحب الطويل نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وهو يرى نهاية الموكب الوضيء ونهاية القافلة البائسة في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار؟ ما كانوا يفعلون وقديما قص علينا القرآن الكريم قولة الكافرين للمؤمنين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا أي الفريقين الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد أم الفقراء الذين يلتفون حول أي الفريقين النضر بن الحارث وعمر بن هشام ووليد بن المغيرة وأبو سفيان بن حرب أم بلال وعمار وصهيب وخباب لو كان ما يدعو إليه محمد خيرا كان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا سلطان لهم في قريش ولا قطر وهم يجتمعون في بيت متواضع كدار الارقم ويكون معارضه هم أولئك أصحاب الندوه الفخمة الضخمة والمجد والجاه والسلطان إنه منطق الأرض منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان إنها لحكمة الله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء عاقلة من عوامل الأغراء لا قرب من حاكم ولا اعتزاز بسلطان ولا هتاف بلذة ولا دغضغة بغريزة فإنما هو الجهد والمشقة والجهاد والاستشهاد يقبل عليها من يقبل وهو على يقين من نفسه أنه يريدها لذاتها خالصة لله من دون الناس ومن دون ما تواضع عليه من قيم ومغريات ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع ومن يشتهي الزينة والأبها ومن يطلب المال والمتاع ومن يقيم لا تبارات الناس وزنا حين تخف في ميزان الله إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأس على تقدير الناس إنما يستمدها من رب الناس وهو حسبه وكافيه إنه لا يستمدها من شهوات الخلق حتى يتارجح مع شهوات الخلق إنما يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتارجح ولا يميل إنه لا يتلقاها من هذا العالم الثاني المحدود إنما تنبثق في ضميره من ينابيع الوجود فأنا يجد في نفسه وهنا أو يجد في قلبه حزن وهو موصول درب الناس وميزان الحق ينابيع الوجود إنه على الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وليكن للضلال سلطانه وليكن له هيله وهيلمانه ولتكن معه جموعه وجماهيره إن هذا لا يغير من الحق شيئا إنه على الحق وليس بعد الحق إلا الضلال ولن يختار مؤمن الضلال على الحق وهو مؤمن ولن يعدل بالحق الضلال كائنه ما كانت الملابسات والاحوال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد